هداية الصبيان نظم الشيخ سعيد بن سعد بن نبان رحمه الله الحمد لله وصلى ربنا على النبي المصطفى حبيبنا وآله وصحبه ومن قرأ وهاج في التجويد نظما حررا سميته هداية الصبيان أرجو إلهي غاية الذقواني باب أحكام التنوين والنون الساكنة أحكام تنوين ونون تسكن عند الهجاء خمسة تبين إظهار دغام مع الغنات أو بغيرها والقلب والإخفار وتظهر لدى همز وهاء حال والعين ثم الغين ثم الطائل وادغم بغنة في ينمو بكلمة بكلمه كدنيا فانبذا ودغ بلاغ الناس في لا من وراء والقلب عند البائم من ذو كرا واخفين عند باقي الاحرف جملاتها خمسات عشر فاعرف باب احكام الميم والنون المشددين والميم الساكنه وغنة قد أوجبوها آبدا في الميم والنون إذا ما شددا والميم إن تسكن لدى البات اختفى نحو اعتصم بالله تلقى الشارفا وادغم مع الغنات عند مثلها واظهر لدى باقي الحروف كلها وحرص على عند والواو واحذر داعي الاخفاء باب الادرام إذ غام كل ساكن قد وجب في مثله كقوله إذا هبا وقس على هذا سوى واو تلا ضما وياء بعد كسر يجتلا من نحو في يوم لياء أظهروا والواو من نحو اسبروا وصابروا والتاء في دال وطاء أثبتوا إذ غامها نحو أجيب الدعوة وآمن الضائفة والغم الذال في الضائف نحو الظالم والذال في التائب لم ترائي ولا مهل وبل وقل في الرائي مثل لقد تبا وقل رب حكمي والكل جاء باتفاق فاعلم باب أحكام لام التعريف ولام الفعل وأظهرن لا متعريف لدى اربعه من بعد عشر توجد في أبغي حجك وصف عقيمة وفي سواها من حروف أدغمة ولا مفعل أظهرنها مطلقا فيما سوى لا من وراء كالتقى والثامس وقل نعم وقل نعم واظهر لحرف الحلق كاصفح عنا ما لم يكن مع مثله وليدغم في مثله حتما كما تقدم باب حروف التفخيم وحروف القلقلة وأحرف التفخيم سبع تحصر في خص ضغط قذ بعلو تشهر قلقالة يجمعها قطب جديد بين لدى وقف وسكن ترشد باب حروف المد وأقسامه واحرف المد ثلاث توصف الواو ثم الياء ثم الالف وشروطها اسكان واو بعد ضم وسكن ياء بعد كسر ملتزم والالف من بعد فتح واقع ولفظ نوحيها لكل جامع فان فقد سمع زخفه السكون واله وان تلاه الهمز طبيعي يكون وان تلاه الهمز في كلمته فواجب متصل كجاءته وان تلاه وابي اخرى اتاصل فجائز منفصل كلائلا وان يكن ما بعده مشددا فلازم مطول كحادا كذلك لك كل ساكنة أو الصلاة يكون أو ومنهما يأتي فواتح السور وفي ثمان من حروفها ظهر في كم عسل نقص وحصرها عرف وما سواها فاطبيعي لا ألف وإن يكن قد عارض السكون وقفا فعارض كنستعين واختم بحمد الله والصلاة عليه الصلاة على النبي طيب الصفات والآل والصحب مع السلام أبيانه ربعون بالتمام.